و بتطلع شمس النهارده غير شمس كل يوم شمس النهارده بتدور زي كرة عيد شمس النهارده بتنور زي شمعه عيد صار الهوى على مصر بيغني كان استني يشيل من كلمتين اتنين هنا في القاهره يا يقلبوا محطات من أبعد المسافات يحسوا ان هم في بيتهم لو يسمعوا الكلمتين هنا القاهرة النيل المصري الشجرة أم الشعور النور الدفى الحب والقلب الطيب من أبعد المسافات بيبقى كل ده قريب لو يسمعوا الكلمتين هنا القاهرة هنا الامان يا بعيد يا متغرب اسمع اذاعه مصر حتفرق هنا القاهرة هنا تاريخ مصري هنا التراب مصري هنا الكلام مصري هنا الغنى مصري هنا العلم مصري فرحان وقلب الهوى بيدق بكلمتين اتنين هنا القاهرة زي النهارده من سنين كتير اتولدت اذاعه مصر من يومها طاير داير يلقى على الدنيا بأحلى كلمتين اتنين هنا القاهرة وفي اتولدت أول ما تولدت سلمت السلام اتولدت أول ما تولدت اتكلمت السلام اتولدت أول ما تولدت تمشي على قدام فات من الأيام سنين كتير وهي شابه زي ما هي حلوه زي ما هي تبقى هي اذاعه القاهره وحدوته وثانيه مكان في ثالث الازمان شاب من الشباب في يوم من الايام الشاب قال لابوه انصحني يا والدي الاب قال للشاب ما فيش بيك انك تخلي كل الناس معاك في الشبه تلاقي كل الناس جنبك في الفرح هتلاقي كل الناس حواليك دي نصيحتي ليك والشاب قال لابوه علمني يا وردي ازاي اخلي كل الناس معاي والاب قال للشاب خليك في كل وقت مع كل الناس هتلاقي في كل وقت كل الناس معاك واذاعه مصر في كل وقت كانت مع كل الناس مع الطفل مع الأم مع الأب مع الشاب مع الفلاح مع العامل مع اللي بدري مع اللي سهران طول الليل اذاعه مصر في كل وقت كانت مع كل الناس في الحرب في السلام في الهديمة في مصر اذاعه مصر كل الوقت كانت مع كل مصر وكل مصر طول الوقت كانت مع اذاعه مصر كانت مصر بتحارب ضرب العدو محطه الارسال سكت اذاعه مصر سكت ساعات قليله لكن في الساعات القليله دي كانت كل مصر مع اذاعه مصر الكل بيدور على اذاعه مصر الكل خالف على اذاعه مصر ولما رجعت اذاعه مصر تقول هنا القاهرة فرحت كل مصر في الجد كانوا كل الناس مع اذاعه مصر النهارده يوم عيد ميلادها المغاربه يوم فرحه اذاعه مصر كل الناس حوالين اذاعه مصر فرحانه ليها وفرحانه بيها وسؤال الشاب سائل الاب ازاي يا والدي انجح كل النجاح كله والاب قال له اشتغل قد ما تشتغل من غير ما تحس انك اشتغلت وتعب على قد ما تتعب من غير ما تحس انك تعبت هتلاقي روحك نجحت كل النجاح كله والتغرب الشاب ازاي يشتغل من غير ما يحس انه بيشتغل وازاي يتعب من غير ما يحس انه بيتعب الاب قال له بالحب حب الطريق اللي بيوديك مكان شغلك حب مكان شغلك حب كل انسان في شغلك حب شغلك هتشتغل من غير ما تحس انك بتشتغل وهتتعب من غير ما تحس انك بتتعب وتبقى نجح كل النجاح كله واذاعه مصر نجاح بالحب الطريق للاذاعه صعب لكن كلنا مشيناه بالحب العمل في الاذاعه صعب لكن بناديه كلنا بالحب بيننا وبين الميكروفون حب بيننا وبين شريط التسجيل حب بيننا وبين شعب الاذاعه حب وبالحب عاشت اذاعه مصر وبالحب ان شاء الله حايش وهيجي اليوم يمكن بعد النهارده بسنين كتير هنكون فين مش مهم المهم الشمس تطلع غير الشمس كل يوم في الدور لاذاعه مصر فرصت عي وتنوير لاذاعه مصر شمع بعيد والهوى المصري يروح فين وفين وفين يلف الدنيا ده كلمتين هنا القاهره <تصفيق> <تصفيق> اي يا ترى كل حاجه اسمها قول ما هو يا ترى يا ترى اي Moved up, I am he that would move up, so you don't come to wait and I'm not a player. He gets a little bit and I'm no way of me तो है